هي اسكن السبيل على الحسبي هو خير نبي في امتي اسكن السبيل على الحسبي هو خير نبي في امتي الصبح بدأ الصبح بدا Asyuhu bda min talaatih. Asyuhu bda. Asyuhu bda. Asyuhu bda min talaatih.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 Naa la syarfa, walaufa, amma salafaa min ummi, f Muhammaduna, wa syyiduna, f al azzulana li jabatii,